رحماك يا رب العباد رجائي رضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحماك يا رب العباد رجائي رجائي رضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي وحماك ابغي يا الهي راجيا وحماك ابغي يا الهي راجيا <متصفيق> منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك, الرضا منك الرضا لديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تذعني تائها فلقد عيت من البعاد النار هذيت باسمك يا إلهي ضاران إن لن تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عيت من البعاد النار حماك ابغي يا الهي راجيا وحماك ابغي يا الهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا, منك الرضا, منك الرضا, منك الرضا فجذب ولا ما لي سواك اعتب جودك موئل فلان اردت فمن سواك دواي ولقد رجوتك يا الهي ضارعا متذللا ا فلا ترد درجه ما لي سوى أعتى بجودك موئلني فلئن رددت فمن سوى كدوائي ولقد رجوتك يا إلهي ضارعا متذللا فلا ترد درجائي وحماك ابغي الى الله راجيا وحماك ابغي الى الله راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك